لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ q la gwuransu la guro abil o lako لا تدخلوا المسجد الحرام. لا تدخلوا المسجد الحرام إن شاء. قَالِقِينَ أُرُؤُ تَقُمْ وَمَقْ وَرِنَا لَا تَخَافُ لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فسحا قريبا أرسل رسوله بالهدى ودين حق والذي أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالضيّر على الدين كل جيّ وكفى بالله شجّدا. والذي أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحس ليظهره على الدين كله تفا بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله يتفى بالله شريح All Ubu yadahm yebe na tabu lang يرسجود واديك ما تروهم في ستراخ كما طالوا ذا زر عين اخرج شفا ابو فاضره فذاه لا باب تعال به ملك فار يعجب الزرع ليغيظ به ملك فار الله بيرات واجينا ويمه بسم الله غرقنا بالريق لو أن ذنأا ذل قوآ على جبل إلا رأيته لرأيته, خاشر لرأيته خاشر خشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضرب ذا للناس لعلهم يتفكرون Listen me. قَالُوا نُضْرِبُ وَالِدَيْنَا فِي النَّارِ يَتَفَكَّرُونَ القدوس السلام المؤمن المغيم العزيز الجبار المتكر. مُبَارَكَانَ الله عَمَّنْ يُشْرِفُ وَاللَّهُ قُلُ الذِي لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ مَلِكُ النُّصُ سلام المؤمن المغيب من اللذيذ جب مرتاج بروز و نور نرحي إلا هو ملك. هو مالك القدس السلام يسبلق له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والله La gula. بسم الله الحجر والقمر والقين والسماء والطارق وما إن كل نفس لما عليها قافر بسم الله يروح من والسماء والطارق والسماء Ubu bi voil sa nuning na kolekko الَّذِي يَنْظُرُ لسرائل فلا له من قوة والهد والسماء ذات الرجع والأرض ذات الفضع والسماء ذات الرجع والأرض ذات وَدَارَ لَهُ لَكَوْنُ فَوْقُهُ وَقَاهُ وَبِهِ إِنَّ لَهُ over <laughs>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 قال قَالَ في فِي كَبْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ لا أَيَحْسَبُ أَنَّ لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَمِنَّتُم مَّا ذَنَبْتُمْ أَيَحْسَبُ أَن لَّن أَقَد conôngà nayần xaông cho ta tay nếu đây na vùng nơi đây cô ta رصبة أو اطعام في يوم زيمة غبتي يتيما يتيما ذا مقربة أو الذين آمنوا وتوافوا بالصدور وتوافوا بالمرأة ولا إكآب خاب الميمنة shit 我 có